غير المغضوب عليهم ولا الضالين عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم م و س و ع ل ا ل أ ر ض م ن ا ب ل و ي للعلوم ج الاسلاميه ا س م ا ن الله الحسنى وبنينا ََََْ فوقكم ََُْْ سبعا َ شدادا َِ وجعلنا ََََْ سراجا َِ وهاجا ََ و َ أ َ ن ْ ز َ ل ْ ن َ ا من َِ المعصرات ََِِْ ماء ََ ج ا ج ا لنخرج َُِْ به ِِ حبا َ ونباتا َََ و َ ج َ ن َّ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 ل ل موسوعه ت ق ي ن مفازا ا ح د ا ب ل ن ا ب و ك أ س ا د ي ا ق ل ا ي س م ع و ن ف ي ه ا ل غ و ا و ل ا كذابا ج م ي ه ع ط ا حسابا رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه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 「私の名前は何でもいいんですよ」